ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ هُمْ يَنُوبُونَ وَقُمًّا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ هُمْ يَنُوبُونَ وَقُمًّا مَقَاوِئُ جَهَنَّمَ كُلَّمَا قَرَّتْ زِرَاهُمْ سَعِيرًا Zene yeah.